جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أعلمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين هذا سائل يقول عن رجل احتلم في نهاي رمضان بمجرد التفكر في الشهوة مع علما أنه لم ينظر إلى محرم فماذا عليه الاحتلام هو ما يكون عن نوم الاحتلام هو ما يكون عن النوم وإذا احتلم احتلم الصائم فإن احتلامه لا يؤثر احتلامه لا يؤثر على صيامه وإنما إذا قام النوم نومه يغتسل حتى يرفع عن نفسه الجنابة ولا يؤثر ذلك على صيامه وأما إذا كان تعمد ولم يكن عن نوم تعمد التفكر والتعمق في التفكر حتى أنزل فإنه يكون بذلك أفطر ولا يجوز له الاستمرار في مثل هذا التفكر الذي يفسد عليه عبادته ويكون مخطئا في استمراره ومضي في هذا التفكر إلى أن حصل الانزال ويجب عليه قضاء ذلك اليوم نعم يقول جزاكم الله خيرا هل يشرع للصائم صوم نفل أن يقول عند من عند او الشتام إني صائم نعم هذا لا يختص بصيام الفرض السؤال عن هذا لا يختص بصيام الفرض سواء كان صيامه فرضا أو نفلا ان سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم فليقول إني امرؤ صائم لأن صيانة الصيام عن مثل هذه الأمور لا يختص بالصيام الفرض بل يتناول الفرض والنفل وأن المطلوب من المرء الصائم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب هذا في الفرض والنفل حتى يصون صيامه ويحفظه نعم يعني الإخبار هنا لا ينافي الإخلاص لا ينافي الإخلاص لأنه لم يخبر عن مرآة وإنما أخبر درعا لنفعه مفسدة السباب والمشاتمة فلم لم يخبره من باب المرآة بعمله وإنما أراد أن يدرى مسابته ومشاتمة بهذه الكلمة بقوله إني صائم نعم تقول جزاكم الله خيرا هل يقال دعاء الهلال في اليوم الأول فقط أم يقال حتى في اليوم الثاني أو الثالث الـ الهلال, الـ الـ الهلال إنما يكون في أوائل الشهر ثم بعد ذلك لا يكون هلالا يعني الهلال الذي يكون في أول الشهر الليلة الأولى والثانية والثالثة بعد ذلك لا يكون هلالاً, هلالا والدعاء مرتبط برؤية الهلال إذا رأى الهلال ولا اختص ايضا بهلال رمضان وإنما هو في هلال كل شهر إذا رأى الهلال قال الدعاء المعروف اللهم أهله علينا باليمن وفي رواية الأمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالصوم كيف يكون ذلك هل يكون مطلقا أم مقيدا بالأيام الفاضلة كالأيام البيض والاثنين الخميس أو بصيام داود ينظر من نفسه وحاجته ومداواته لأن هذا مداوات لنفسه ومعالجة لثوران الشاوة عنده فينظر لحاجته ويعالج نفسه ويداويها بهذا الصيان، وإذا مثلا واضب على الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر فهذه بإذن الله سبحانه وتعالى فيها فائده عظيمة في وقايته من الشهوات ومغبتها وسوء عاقبتها ليس فقط من جهة ضعاف الشهوة وإنما من هذه الجهة ومن جهة ما يحققه هذا التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الإنسان طعامه وشرابه, وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى من تقوى الله جل وعلا كما قال جل في علاه لعلكم تتقون فالصيام مران للنفس مران للنفس وتربيه لها على الصبر والاحتساب ومنع النفس عن تتبع شهواتها وملذاتها ففيه مران للنفس وهو أعظم معونة للعبد على تحقيق تقوى الله جل وعلى نعم يقول ما حكم الحجامة في الصيام هذه مختلف فيها يعني الحجامة هل هي تفطر الصائم أو لا تفطر وفيها الحديث أفطر الحاجم والمحجوم وإفطار الحاجم باعتبار أنهم قديما كانوا يستعملون من الحجام ما يكون بالشفط عن طريق الفم مما يترتب عليه دخول أو يخشى دخول شيء من من ذلك إلى جوف الحاجم وإفطار المحجوم أي لما يترتب عليه من عمل الحجامة له من صحب الدم وإضعاف البدن والمسألة في ذلك فيها خلاف معروف بين أهل العلم نعم صلى أكثر من سؤال في قضية الشرب على أذان الفجر منهم من يطلب تحديد عند قول الصلاة وخير من النوم أقف متى يتوقف الإنسان عن يتوقف الإنسان عن الشرب إذا أدن المؤذن إذا سمع الاذان فإنه يتوقف عن الشرب ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان في يده شراب فإنه يتمه لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان بيده شراب فإنه يتم هذا الشراب الذي في يده أما إذا أذن فانه لا يبحث عن الماء ولا يتطلبه من مواضعه إلا إذا كان الشراب في يده فإنه يشربه والمعتبر هو سماع المؤذن الذي هو بيان لدخول الوقت وقت صلاة الفجر والذي يكون به امساك الصائم وامتناعه عن الشراب الطعام والشراب ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم وانصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وعذنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام